إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني لا تفسدن في الأرض موت. Oh, oh, oh. oh. سفكم وان اسئتم فلها فاذا جاء كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو تكبيرا One job. ويبشر Thank mm -hmm. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما Wala <laughs> رفيها <تصفيق> ففسقوا فيها فحقا وكم ألكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا صيرا من كان اي Cool. أحدهما و كلاهما فَلا I'm be so fur liz qul ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة Oh uh -oh. افا ربكم بالبنيان اتخذ من الملائكه ناسا انكم لا تقولون ولقد صرفنا فيها Wat فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّنَ مَنْرَّهُ عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إِنَّهُ الشيطان كان للإنسان عدوا مبين ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أَوْ إن يشأ يعذلكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على أتينا داود زورا قل دع الذين زعمتم Hola <tik> it Wat is... Why? Oh. i oh. Oh وإذا مسكوا الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرت فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تجيعا ولقد كرمنا بني ادم ورزقناهم من الْقَيْبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ مَنْ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَمَّا فهو فِي الْآخِرَةِ أَمَّا وَأَضَلُ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ورحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا Oh وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق, وأخرجني مخرج صدق Of <تفتحد> <تصفيق> <تصفيق> ومن بَصِيرًا ان Yeah. <laughs> أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن وَأَقُرْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إسْرَائِيلَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ أَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا وقرآنا